ومصالحه كثيره ومن اسبابه ومن اسبابه دخول الجنه والنجاة من النار وعمل صالح فالزر من اسباب دخول الجنه والعقوق من اسباب دخول النقل وسمعت ما رواه عمر عن النبي صلى قال في صله اهل ود الرجل ود ابيه من اباد البر ان يصل الرجل اهل ود ابي اهل ود ابي فكيف بابي وسمعتم ايضا قول صلى الله عليه وسلم لما ساله رجل يا رسول الله هل بقي من برئ بغيتي بره ماذا قال نعم الصلاه عليهما والاستغفار لهما وينفاذ عهدهما من بعدهما واكرام صديقهما وصله الرحم التي لا توصلوا الا بهما كالاعمام ونحوهم والاخوال والخالات والحجات هذا من حقهما بعد الوفاء الاستغفار لهما والصلاه عليهما يدعى لهما ومن ذلك صلاة الجنازه وإن فادوا عهدهما يعني وصاياهما من بعدهما إذا كانت وصايا شرعية فنفذ واكرام صديقهما وصلاة الرحمن الله لا تصاولا بهما كل هذا من برهما بعد الوفاء صالف ابن عمر رجل من العراب في بعض أسارة تسلم على ابن عمر كما سمعتم به الندوة وانتسب له وخبره, وخبره وأنه بفلان وكان أبوه صديقا لعمر رجال الله تعالى عنه فلما عرفه ابن عمر وأن أبا كان صديقا لعمر كان معه حمار يرتح عليه يعني مع مع الناقة التي يركبها معه يركب الناقة ويرتح بعض الأحيانات الحمار. فلما عرفه عطر الحمار وعطاه العمامة وقالوا يشد بها رأسه وعطاه الحمار ليركبه فقال له بعض الناس إنهم الاعراب يكفيهم القليل ابا عبد الرحمن قال ان اباه كان ودا لعمر وقد سمعت الرسول يقول عليه الصلاه والسلام ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابي وسمعتم ايضا خبر الرجل الذي كان في قبلنا عن الغار وما جرى لهم من المصيبه وما حصل لهم من الخرج لاسباب اعمال طيبه فعلوها فالاعمال الطيبه شاب السعاده في الدنيا والاخره والاعمال الخبيثه شاب الشقاء في الدنيا والاخره والعقوب من الاعمال الخبيثه والبرد من الاعمال الطيبه الحسنه هؤلاء ثلاثه حديثهم عظيم, حديثهم عظيم وفيه عضح وذكرى ولهذا قصه النبي صلى الله عليه وسلم على الامه على الصحابه رضي الله عنهم وأنهم وانهم كانوا فيمن قبلنا وهو حديث صحيح الله الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين ان ثلاثه من دخلوا غارا أهواهم بي الليل والمطر كما عليهم الليل هو المطر فتح فلما صاروا فيه نزأ سخص كبيرة سدت عليهم الغار لا دفعه ما يقدرون على أن يدفعوها لعظمها وهذه الحكمة ساقها الله من فوق الجبل حتى في بأمر الله حتى سدت, سدت عليهم الغار لما أراد الله من الحقن فيما وقع له فترابدوا بينهم ماذا يفعلون فقالوا إنه لا يخلق من هذا إلا أن تدعو الله بصالح أعماله يعني تجأوا الى الله وتضرعوا إليه هذه الشدة والشدائل لها شان حتى صار كفار من غيرهم عند الشدائل ينسون آلهتهم ويضرعون الى الله وحده ويخصونها بذلعى سبحانه وتعالى فقال أحدهم اللهم إنه كان لشيخان كبيران وكنت لا اقلق قبلهما اهلا ولا مالا مغبوب اللبن يسقى بعد العشاء المعروف عند ليلة عن... ان مبادئه فجئت الى تليله وقد مئا بطلب الشجر تاخرت عنهما فوجدتهما نائمين فوقفت عليهما انتظر ايقاظهما وقدحوا على يديك كرهت ان انقضاهما وكرهت ان اسفي احدا قبلهما واصطبيت يضاؤون تحت قدمي فلم ازل انتظرهما حتى برق الحجر واستيقظ فسقيتهما قبوقهما اللهم إن كنت تعلم فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه تنفرجت الصخره قليلا حتى رأوا السماء ولا شيء ناري قسرة دعاه جيبك ثم قال الثاني اللهم إنه كاسبنا عبدات عم كنت أحبها كأشد من يحب الرجال النساء وإني أردتها فأبت علي إن أردتها للزنى فأبت علي ثم انها ألمت بها سنة حاجة في المستقبل فجاءت لي تطلبه المساعدة فقال لا حتى تمكني من نفسي فخضعت لهذا بسبب الحاجة واعطاها مئة دينار وإثن دينار من الزهر فلما جلس بين يديها خافت وقال لا الله ولا تغضى خاتم إلا بحق فإن ذلك خافه أيضا هو وقام عنها وترك لها الزهر وقال اللهم كنت إن كنت تعلم أن جعلت هذا ابتلاء وجهك عنا من أخرج فخرجت استخر أيضا زيادة لكن لا يستطيع الخروج ثم قال الثالث اللهم ما إنه كان في واعطي كل أحد أجرة إلا واحد فرق فرقا من شعيرة وقال من درة لم يأخذه الأرض لم يسهوله حتى صارت منه إبل وبقر وغنم ورقيق نما هذا اللي عنده من الطعام حتى صار منه إبل وغنم وضقر ورقيق ثم جاءه صاحبه يقول اعطني حقي فقال كل ما ترى من حقه كل هل يصرأ كله من حقه يعني الإبل والضقر والغنم ورقيق فقال استق الله يا عبده ولا تستهزئ بي قال إني لا استهزئ بك إنه مالك كله فاستقه كله ولا تقنه شيئا اللهم إن كنت تعلم اني فعلت هذا السقوات فرجعنا منه فيه ثم غرجت الصخرة كلها أخرى يعني شون هذه من ايات الله العظيمة من الله العظيمة في جزاء من أحسن إلى والديه وبرهما وعف عني الهواحش الامانه الأمانة هذا أدى الأمانة وهذا عف عني ساحجة وهذا بر والديه فنسأل الله يوفقنا وإياكم لذنب النافر والعمل الصالح ويربقنا وإياكم القيام بحق الوالدين وبحق الله أكبر وأعظم سبحانه وتعالى نسأل الله يوفق الجميع القيام بحق الله وحق عباده وَأَيُعِدَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ شُورِ آهُ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا الله عليه وسلم نبينا محمد الله عليه وسلم من حقوق الوالدين وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين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 الجزاء من جنس العمل. من حقوق, من حقوق الوالدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام رقم عنفه. ثم رقم عنفه. ثم رقم عنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من عذر كوالديك كلاهما أو عند الكبر ثم لم يدخل الجنة. من حقوق الوالدين. من حقوق الوالدين.